قال باب لا يقول عبدي وأمت إذن المقصد من هذا الباب كما ذكرنا هو سد ذرائع الـ الـ الوقوع في, في الشيء ومسألة ضبط الألفاظ والتأدب <تصفيق> قال في الصحيح قلنا المقصود في الصحيح لكن اللفظ هنا اللفظ من المخاء قال لا يقول أحدكم إلا هنا ناهية لا يقول أحدكم فإلا هنا اللي بعدها مجزوم أي لا يقل ذلك لمملوكه يبقى الخطاب الأول لصاحب الغلام للسيد لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي أطعم سيدك أطعم مولاك وقوله أطعم ربك بفتح الهمزة أمر من الإطعم طبعا العل في ذلك حتى لا يهم معنى فاسدا كما قال تعالى فالله سبحانه وتعالى الذي يطعم ولا يطعم وقوله وضع ربك أمر من التوضيئ والنهي في الموضعين لمنع المضاهاة لله سبحانه وتعالى لأنه هو الرب وهذا المنع يختص في منع الربوبية للإنسان بخلاف غير فيقال رب الدار ورب الدب يعني لو إن المضاف إلى كلمة رب غير إنسان فهذه لا توهم العبودية التي عبودية الزل واضح يعني يقال فلان رب الدار الدار ليست إنسان فلان صاحب هذه الدب رب هذه الدب رب الإبل خلاص كده ليه ليس ايه ليس انسان فلا يوهم معنى فاسدا صحيح المقصود هنا الوقت النهي هنا نهي للكراح واضح الكلام اضافه الى ذلك ان هذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا إلا إذا قرى شرعنا طب وفي يوسف برضو كانوا يسجدوا لغير الله من باب التحية والتعظيم فهذا ممنوع في شرعين واضح فإحنا عندنا نص صريح في هذا إذ أقر فهذا شرع من قبلا وهو شرع لنا إذا قرره شرعنا فإذا خالفه فنأخذ بالحديث السابت بالنص السابت. إذن إذا أضاف هنا وثم برضو يضاف إلى ذلك أنه في سورة يوسف عليه السلام اذكرني عند ربك وغير ذلك هنا قال إذا أخبر عن الغير لم يقل لنفسك يعني لما تقول أنت هذا عبد فلان هذه أمت فلان واخد بالك أو أحيانا تضيف ذلك إلى نفسك من باب الإخبار أعطقت عبدي فهل إذا قلت أعطقت عبدي أو أطعمت عبدي أو كسوت عبدي من ليس من باب النداء للشخص فهذا لا بأس به لأن هذا المقصود به الحديث عن الخبر بالملكية أنك تقول أعطقت عبدي على أنك لك ولاية عليه فلذلك ملكت أن تعطقه فإذا كان من باب الإخبار وليس من باب المنادى فهذا أيضاً إيه جائز عبد فلان أمد فلان لا بأس بذلك قال وليقل سيدي لأن السيادة معناها الرئاسة على ما تحت يده ولذلك يقال للزوج سيد فالسيادة هنا وطبعا في السيادة العامة وهي التي لا تكون إلا لله عز وجل ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السيد الله تبارك وتعالى السيد الله تبارك وتعالى والحديث في سنن أبي داود وصحاو الشيخ الألبان السيد الله تبارك وتعالى وأيضا هنا فرق بين الرب والسيدة لأن الرب باتفاق العلماء من أسماء الله أما السيد ففيه خلاف واضح فبعض العلماء لم يذكر السيد كإسم الأسماء الله ففيه خلاف لأن في بعض العلماء صحة الحديث بعضهم ضعف فالحديث الوالد كما قلت لك السيد الله تبارك وتعالى الحديث صحة الشيخ الله لماذا نفرق بين الرب؟ لماذا لا يقول أطعم ربك؟ قلنا حتى له معنى فاسيب ولأن الرب من أسماء الله سبحانه وتعالى باتفاق لماذا قال سيدي؟ لأن السيد مختلف في كونه اسم من أسماء الله وعلى القول بانه منها فليس له من الشهره وكثره الاستعمال وكثره الاستعمال مثل ايه, إيه؟ لفظ لو قيل لرجل اطعم سيدك هيبقى عند كتير من الناس اللي بيسمعوا مفيش فيه اشكال لكن لما يقول له ربك يقول له ربك يا إزاي يطعم ربنا إزاي يقول لا أنا مش أقصد ربه يعني الله أنا أقصد ربه يعني مالكه سيده قل خلاص قل سيده واضح أو ليس واضح يبقى لأن هذا ليس مشهورا في إيه في الاستعمال أما كون التسمي باسم السيد بالألف واللام ففي خلاف بين العلماء بعض العلماء قالوا لا بأس بالتسمية بذلك وإن كان الأولى هو بدون ألف ولا سيد سيد سيد حريره مثلا مريم ربنا يبارك فيه ماشي ف سيد بدون ا ولا والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انا سيد ولد ادم انا سيد ها ولد ادم سيد ولدي ايه آدم. وكذلك في قوله تعالى والفه سيدها لا ده فبدون ا ولا لكن برضه لو واحد سمي السيد بالالف واللام كما قلت المساله فيها خلاف لان في بعضه قال قال لك, لك ان من اسماء من اسمائه ده وبعضهم قال ايه ليس من اسمائه قال وليقل مولاي وسيدي يقول سيدي ومولاي قال المولى يطلق على معاني كثيرة منها المالك وهو المراد هنا المقصود هنا لأن كلمة المولى يطلق أيضا على الناصر فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين المقصود هنا النصرة وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فالمقصود هنا هو النصرة والمولى أيضا يطلق على المتولي للأمور صح؟ يقال للسلطان هه ولي الأمر يقول للسلطان إيه ولي الأمر ولذلك أجاز بعض العلماء أن يقول للسلطان ولأمير المؤمنين يقول له ايه هه مولاي ليه؟ لأنه لا يقصد هنا الولاية العامة التي يأتيها ولاية الله وإنما يقصد الذي يتولى أموره الذي يتولى إيه؟ أموره فده معناه أن فلان لما واحد يقول للسلطان أو للأمير يقول له مولاي فالمقصود ليس مولاي أنه يعني أنه هو كرب لا المقصود أنه الذي يتولى إيه؟ أمور البلاد أو أمور الدولة وكذلك يطلق المولى على المعتقى لو إن رجل عنده عبد فأعتقه فيتقال إبا يقول لك إيه فلان إيه مولى فلان يعني أعتقه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق إنما الولاء لإيه يعني لو إن عبد أعتق وصر له مال ولم يكن له ورث فالولاء لسيده إنما الولاء لمن إيه؟ أعتق كل هذه الألفاظ أو كل هذه معاني لكلمة إيه؟ مولى لكلمة مولى يبقى المولى يطلق على المالك وهو المقصود في الحديث هنا المالك يطلق على المعتق إذا أعتق عبده يطلق على المتولي الشؤون ومنه ولي الأمر أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم يطلق على المعتق الله ويطلق على متولي الأمور وايه ثاني على الناصر وعلى الناصر الذي ينصر انسان ايه فلان مولى فلان كده فلان, فلان المقصود انه سيده المقصود انه إيه سيده إيه هنا في مسألة وهي انواع الولايه يعني مثلاً أحياناً بعض الأخوة يقول لك إيه يجي مثلاً نتكلم مع شيخ يقول له يا مولانا إزاك يا مولانا فهل يجوز أن تقول لشيخ مولانا أم لا فقال الشيخ عبدالعثيان رحمه الله الولاية قسمان الولاية قسمان ولاية مطلقة وهذه لله عز وجل لا تصلح لغيره اللي هي السياده المطلقه, السيادة المطلقة لو قلنا السيد لا السياده المطلقه هو من هو الله لكن ايه وقال يا سيدها لدى الباب انا سيد ولد ادم ولا فخر دي سياده مطلقه ولا مقيده ها لكن السيادة المطلقة لله الولاية المطلقة لله وهذه الولاية لله نوعان جاءت في القرآن على نوعين النوع الأول ولاية عامة وهي الشاملة لكل أحد وديب تذكر أحيانا مع الكفار قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق مينفعش هنا تقول مولاهم يعني ناصرهم لا هنا مولاهم مالكهم متولي شؤونهم دي الولان هنا يا جماعة العم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحسبين سورة إيه الأنعم يبقى دي اسمها الولاية يا جماعة العامة ولاية الله العامة إيه؟ آه، ورجع بقى الولاية لله ديت بيقسمها قسمين نوعين مالزكة تقول كده والولاية قسمان احنا لسه كتكتب القسم الأول ولاية مطلقة وهي التي تكل الله وهي نوعان احنا احنا بنقسم تقسيمين وفي وسط التقسيم الاول تقسيمين تانيين الولاء العامة ودي بتفهمك النصوص القرانيه ما هو فاهم الالفاظ بالذات الالفاظ المشتركه يا محمد دي بتديك بصيرة وانت بتتكلم في خطبة وانت بتتكلم في درس وانت بتقرأ آية او حصل عندك او عند بعض الناس اشكال بين آية وآية فظن انها يعني فيه تعارض بينها في الظاهر فلما تعرف المعاني تستقيم لك الامور اشخاص شعبان صح او لا يبقى دي الولاة العامة اللي هي الشاملة لكل احد اللي يدخل تحتها منه كمان الكفار والدليل في سورة العالم ثم ردوا إلى الله إيه؟ مولاهم الحق قال له الحكم وأسره الحاسبين النوع الثاني بقى نحن يسا في القسم الأول في الولاية اللي هو الولاية المطنقة النوع الثاني بقى ولاية خاصة وهي الولاية الخاصة بالمؤمنين قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَا لا مَوْلَا لَا إنت لو ما فيمتش المعنى ده هيصل عندك إشكالية الزي ربنا بقول ثم رضوا إلى الله مولاه ويقول في الآية وَأَنَّ الْكَافِرِينَا طب ما قال لي السيد ثم رضوا بيتكلم عن الكفار عن المعاندين ثم رضوا إلى الله مولاه طب إزاي ما دي مولاه من الأولى غير التانية التانية بقى الخاصة دي بمعنى النصرة والتأييد ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم لا أحد يتولهم لينصرهم بل يخذلوا يبقى ديلوا لا ينهينا يا جماعة خص الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وابح الكلام يبقى أنت كده هتبدأ تفهم أهات كتير تقرأها يبقى احنا ده القسم الأول إليه الولاية التي لا تكون إلا لله ومثلها السيادة المطلقة القسم الثاني الولاية المقيدة المضافة وتجوز لغير الله الولاية المقيدة وهذه تجوز لغير الله إنها تضاف لغير الله دي القسم الثاني دي مش الولاء المطلقة دي ولا مخيّدة دي ولا مطلقة وليه زي إيه بقى زي المعاني اللي احنا ذكرناها بقى آه زي لا وزي الولاء الولاء إنما الولاء لمن أعطق إنما الولاء لمن أعطق من كنت مولاه فعلي مولاه او فقال هو من كنت مولاه فعلي مولاه لا ولي الله ورسوله اللي بعده او الذين امنوا بالضبط فديه لا مقيدة. مقيده ومنه الايه التي ذكرناها وانت ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل ها وصالح المؤمن دي ولا مقيده دي ولا ايه مقيدة. دي تجوز إيه؟ لغير الله والتي تطلق على السلطات لما واحد يقول للأمير مولاي فلان المقصود الذي يتولى شؤون البلاد تولى شؤون الرعية إذن هذا هو تقسيم ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي نختبأ للسيد ما يقول شيء عبدي وآمته ليه بقى؟ لأن اللي بقول كده أصلا على عبده وآمته هو أصلا عبد لله يعني هو والغلام بتاعه إيه؟ ها؟ عبيد لله فلما يقول عبدي قد توهم معنى فاسدة قد يوهم ذلك أن المقصود هو عبودية الزل التي لا تكون إلا لمن؟ إلا للمش عبودية الخدمة هو بيقصد عودية الخدمة إنه ده عبده إن بيجيب له الأكل والشرب وبيقوم بشؤوله والكلام لكن قد يوهم هذا معنى إيه فاسدا فلذلك يستبدر اللفظ بدلا ما يقول عبدي وقامتي يقول إيه؟ فتي وفتاتي يقول فتاة غلامي خلاص يبقى لماذا لا يقول لأن الذي يستحق العبودية هو الله دي الله عبودية إيه الزل عبودية إيه الزل ولأن في ذلك تعظيما لا يستحقه المخلوق بل هو مستحق لله فحتى لا يوهم النقص فيستبدل النقص وليقل إباء المخرج وليقل فتاي وغلامي لأن هذه الألفاظ لا تدل على العبودية كدلالة عبدي وأمتي وفيها تجنب للإيهام والتعاظم حتى نحصل لبس في الألفاظ وفي الكلام طبعا الكل عبيد لله بما فيهم من يملكون الأرقاء قال تعالى إن كل من في السنوات والأرض إلا آت الرحمن عبد كل عبيد لله وفي حديث صحيح آخر دي ما عندك في الهامش كده أو في الصفحة الفضية وفي الحديث لا يقل أحدكم عبدي وأمتي دي رواية تانية هذا معنا لا يقل أحدكم إيه؟ ها؟ عبدي ها؟ وأمتي ولا يقول المملوك ربي وربتي يبقى خطاب للسيد وخطاب للايه ها للعبيد للأرقاء بالنسبة لصاحب الغلام ما يقولش عبد وامت طب والراجل المملوك نفسه لا يقول المملوك ربي ها وربتي وليقل المالك اللي هو صاحب الغلام يقول فتاي وفتاتي غلامي خلاص وليقل المملوك سيدي وسيدتي فانكم المملوكون والرب الله عز وجل شفت الروايه المفصله دي دي الروايه المفصله فيها تفصيل اعلى هقولها تاني هنقولها من اول تاني دي اللي في سنن ابي داوود وصحها الشيخ الالباني في سنن ابي داوود لا يقول احدكم عبدي وامته ولا يقول المملوك ربي وربتي وليقل المالك يتكلم بقى على صاحب الغلام وليقل الملك ايه بدل ما تقول عبدي تقول ايه بدل ما تقول امه تقول فتاتي ها طيب وليقل المملوك نفسه بدل ما تقول ربي تقول سيدي سيدتي والرويال اللي معانا في الصيا قال لك ايه مولاي نقول مولاه يقول سيدي وسيدته لبئ العله فانكم المملكون انت واللي بتملكوا ايه ملك لله امال مين الرب بقى والرب الله عز وجل فاهمين يا جماعه ولا مش الشيخ ناصر الشيخ احمد الشيخ عامر ها وصل ها؟ واضح الكلام فإذن دي بالنسبة لي ضبط لإيه اللفظ المعنى الإجمالي للحديث ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفز بالألفاظ التي توهم الشرك وفيها إساءة أدب مع الله قائطلاقي رموبية إنسان لإنسان أو عبودية إنسان إيه لإنسان لأن الله هو الرب المعبود وحده ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه يبقى أن يستبدل النفظ أن فيه إيهام فاسد خلاص بلفظ ليس فيه ذلك ليكون بديلا من النفظ المهم وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة مناسبة الحديث للباب أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي ما يستفد من الحديث واحد أن عن استعمال الألفاظ التي يتهم الشرك ألفاظ التي يتهم الشرك وإذا قلنا قبل كده أن في بعض الناس واخد بالك بيستعمل ألفاظ شركية تجيب أن يحلف يعني واحد كان بيحلف بحق الليل والنهار هذا خطأ قل بحق الذي خلق الليلة والأحر أخذ بالك لو واحد زي نقول لك كده مثلا واحد متعود يتكلم بالعامية سيشرح مثلا ايه يقول شوف نشوف رضبنا عاوز مننا إيه في الآية دي. لا مش بالطرق هذا سوء أدب مع الله ما الذي أمرنا الله به في هذه الآية أخذ بالك ما الذي يريده الله سبحانه وتعالى تكلم بهذه الايه؟ ثانية يتكلم بكلام فج منكر هذا الكلام يحاسب عليه قال الله عن استعمال الألفاظ التي تتهم الشرك سد الطرق الموصلة إلى الشرك حتى في الألفاظ تلاتة. ذكر البديل الذي لا محظور فيه ليستعمل مكان ما فيه محظور من الألفاظ وكتب جنبها من محاسن التعليم أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لفظ يصل إلى الشرك ودلنا على لفظ مباح لا شيء فيه هذا اسمه محسن يا شيخ حسام التعليم حتى لا نضيق على الناس كل شيء لما تذكر محرم تذكر له بديل مباح حتى لا تتهم بالتعقيد والإغلاق على الناس واضح يا أخواننا والقرآن فيه ترغيب وترغيب فإذا ذكرت شيئا من الحرام فاذكر ما يجوز من الحرام ليسهل على الناس ترك الحرام صح أو لا أنت لو ذكرت أن الشيء ده محرم ويا جماعة أنه فيه بديل حلال ربنا أحل سبحانه وتعالى البديل ده كذا وكذا فايه اللي يحصل يسهل على لسانه ايه ها يترك الحرام يقول لك طالما الحمد لله ربنا اغناني بالايه ها بالحلال. خلاص يبقى بالحلال خلاف لو بتقول لي ده غلط ده حرام ده حرام ده حرام, ده حرام. ده. ماشي يا عم ايه بقى الحلال اعمل اعمل ايه يعني اعمل ايه هاني واضح الكلام فانت انتبه لها بتخطب جمع مش تكون كل وترتك المناهي الشرعيه المناهي أش... ماشي في مناهي شرعيه وفي فضائر إيمانية إذا ما فيه نواهي فيه فضائر واضح ولكن مش واضح يا إخواننا ماشي الكلام يبقى دي من محاسد التعليم حتى لا نضيق على الناس وحتى يسهل على الناس ترك الحرام إذا عرفوا بديلا وهذا فيه أيضا بيان سعة الشريعة الإسلامية وكمال الشريعة الإسلامية صحيح والصحيح مراعاة مصالح العباد مراعاة مصالح لعباد لما تقول للناس مثلاً ما ينفعش تبديل الدهب بالدهب ودفع الفاق ليه دي ربا؟ طبعاً ليه مصح؟ إن الصح إن المرأة تبيع الدهب القديم وتستلم التمن بتاعه وترجع تشتري الدهب الجديد؟ بس بقى أنت بينت الحرام وبينت إيه؟ وسعت بقى بينت الحرام وهكذا طالما إن الأمر فيه سعة في أمر نذكره للناس حتى لا على الناس ما وسعوا, ما وسعوا الله العظيم جل وعلا ايه بالظبط محظور لا لا محظور وممكن برضه تبقى ايه آه آه يعني هو محظور ومحظور تمشي الاثنين محظور ممنوع وأيضا تحذره أنت يقول لك يحذر كذا مش يحذر لا يحذر بالذات فتمشي لاتنين طيب هل يجوز أن نقول رب الدار ورب الإبل ليه يجوز ها؟ لأن هذه ليست بشر لا توهم عبودية الزلف دي حيوانات أو جمادات يبقى إضافة العبو الجمادات أو الحيوانات إلى صاحبها كقولك رب الضار أو رب الإيه؟ الإبل هذه جائزة ولا بأس بها في هذا أيضا في هذا الحديث من الفوائد تكتب الفيضة الرابعة أن الأمر يأتي للإباحة أن الأمر يأتي وليقل أحدكم سيدي ومولا وليقل أحدكم عبد فتاة وإيه؟ وليقل هذا للإباحة لأن هنا الامر جاء بعد النهي والحضر اكتب كده قاعدة أصولية إذا جاء الأمر بعد النهي فهو للإباحة وليس للوجوب من قواعد أصول الفقه إذا جاء الأمر بعد النهي فإن الأمر لإيه؟ للإباحة أو للوجوب للإباحة وليس للوجوب مثال ذلك وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا المحرم يحرم عليه الصيد فربنا يقول إيه؟ إذا حللتم يعني هل معنى الكلام إنني لما تحلل يجب أن أنا أصطاد؟ لا, لا ده ربنا بيحلق بقى أقول لك أنت تتحللت ويحوا أصطاد براحتك عزت أصطاد أصطاد مش معناه أنني أول ما أتحلل إيه؟ يجب أن أنا أصطاد في الجمعة حرم الله البيعة والشراء عند النداء للجمعة صورة الجمعة في آخر وبعد ما قال إيه؟ بعد, ك... بعد النهي والكلام ده قال إيه؟ ها؟ فإذا قضيت الصلات فانتشروا في الأرض وابتغل إنتشروا في الأرض يعني أنا بعد وطلع من الجامع يجب أن أنا راح أجيب كله طماطم من السوق لا اسمه إيه؟ ها؟ إباحة يبقى إذا جاء الأمر بعد النهي ها؟ يفيد الوجوبة للإباحة الإباحة هذه قاعدة في أسول الفقر هل يجوز أن نقول بصيغة الخبر أعطقت عبدي وأطعمت عبدي أم لا يجوز قلنا يجوز ذلك إذا كان من باب الإخبار في غياب العبد وإذا كان في حضوره ولم يقصد بها العبودية الدل على الزل بل قصد مجرد الملك جاز ذلك وضحك أنه مش وضحك. يبقى يجوز أن يقول أعطقت عبدي هل يجوز أن يضيف العبد إلى غيره يقول عبدي فلان ها؟ عبدي فلان يجوز الدليل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ربنا أقول له في القرآن ما قالش من غلمانكم قال إيه من عبادكم وإمائكم واضحل مش واضح عشان ما يجيش واحد يقول لك طب ربنا أقول له من عبادكم وإمائكم طب ربنا أقول من عبادكم وإمائكم ونقول شي عبد وآمتي آه ليه لأن دي إخبار عن الغايف اخبران الايه اضافه الى عبادكم امائكم مش انت اللي بتقول عبد وامته كذلك ايضا ليس على المسلم ها في عبده ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه يعني زكاه ليس على المسلم في عبده في فرق ابن دي آه دي الذي يتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوضف ذلك إلى غير فيقول ايه عبده خلاص ولا فرصه ها صدق يعني زكاة هذا خلاصة هذا الباب باب 54 باب 55 قال الباب 55 باب لا يرد من سال بالله لا يرد من سال بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافئتموه رواه أبو داود بسند صحيح والنسائي كذلك شوف يا اخي كلام النبي صلى الله تحس سبحان الله دين عظيم دين عظيم ولكن الآفة في جهل أهله تخيل كده لو المسلمين عملوا بهذه الأوامر والله لن صالحت أحواله مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعطاء لله وعدم إجلال له وذلك يخل بالتوحيد لم وعد لك أسألك بالله أن تعطيني كذا أو أن تفعل كذا فمن تعظيمك لله جل وعلا وتعظيمك لهذا السؤال تفعل طلب أنه في مقدورك وليس فيه مشق عليك وليس أمرا محرما لأن المسألة فيها تفصيل واخد بالك عشان ما يجيش وحد أقول لك إيه أسألك بالله أنا عايز خمسة جنيه لإني مزنوء في سجرته واخد بالك فأنت تقول أصل سألني بالله أعطيه لا لا يجزم تعطيه لأنه سأل محرما أو جاءك رجل وسألك عن أسرار في بيتك قال لك كم مرة تتشاجر مع زوجتك أسألك بالله أن تخبره فهل أنت بلزم بأن تخبره لأنه قال لك أسألك إيه؟ بالله لا، الأمر ليس على ظاهره ولذلك من سألكم بالله فأعطوه هذا إذا كان في مباح وكان في مقدورك أما إذا سأل بالله في محرم أو ليستعين على محرم أو لما فيه ضرر عليك أو مشقة عليك فلا تلزم بذلك واضح أو ليس واضح؟ نعم قال من استعاذ بالله أي من لجى إلى الله وسألكم أن تدفعوا عنه شركم أو شر غيركم فأعيذوه يعني واحد بسا خاف منك أو نحو ذلك قال أعوذ بالله منك فأعيذوه لما النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامرأة اسمها ابنة الجون وأراد أن يدخل بها فقالت أعوذ بالله منك قال قال لقد استعذت بعظيم الحق باهلك ولم يدخل عليه صلى الله عليه وسلم تعظيم للذين ايه واضح بالله كذلك من استعاذ بالله فلجئ الى مكان حرمه الله كما يجلوز بالحرم لو ان رجلا عليه فعل جريمه ولازم الحرم لا يقام عليه الحد فين؟ في الحرم إلا إذا خرج منه طب واحد يقول لك طب ماهما ممكن ما يخرج شبوع من يعد على طوح هذا <تشف> الشيخ الشيخ ابن عثيون وغيره قال ولكن يضيق عليه في الأكل والشرب حتى يضطر إلى خروج لكن طول ما هو داخل وذا حتى كان أهل الجالية يفعلون ذلك إذا قتل أحدهم أبا, أبا الآخر ودخل إلى بيت الله الحرام لا يتعرض له كان لا يتعرض له أما لو فعل الجريمة أو الجناية في الحرم فإنه يؤخذ من داخل له الحرم من استعاذ بالله فأعزه أي يمنعوه مما استعاذ منه وكفوه عنه تعظيما لاسم الله ومن سال بالله اي بالله او اسالكك الله فهنا اسالك ها من سالكم بوجه الله فاعطوه من سالكم بوجه الله ايه فأعطوه. والحديث رواه ابو داود في في سنن ابن الصحه الشيخ الالباني من بالله او بوجه الله فاعطوه ما لم يسال شوف بيقول لك اهو اثما او ايه أو قطيع طرح. ومن دعاكم اي الى طعام او غيره ولا ما يتاكد فيه الاجابه كالدعوه إلى الوليمه لا العرس او الزواج وطبعا فيها تفصيل يعني برضه اجابه وليمه العرس العرس إذا دعاك بشخصك إذا اتصل عليك أيوة أخي عماد أنا إن شاء الله فرحبني ويدعيك عشان الوليمة عندي يوم كاثر يقول له خلاص إن شاء الله يجب عليك أن تاثر لكن حط إعلان على المسجد يدعوكم فلان الفلان لحضور عقد زواجه في المكان الفلاني والوليمة يوم كذا أمام المنزل اسمها دعوة عامة من باب جبر الخاطر يستحب ان تذهب لكن لا يجب لانه لن يوجه ايه اليك الدعوه طب اذا ارسل إليك وقال لك فلان والعائله الكريمه اصبح الدعوه ايه خص إلا إذا كان هناك منكر في ظلم في ظلم في اختلاط لا يجب عليك ان انت تلبي لا يجب عليك ان تلبي وَمَنْ دَعَاكُمْ أي إلى طعام وغيره وَلَسْيَمَ وَلِمَةَ الْعُرْسِ كَمَا ذَكَرْنَ فَأَجِيبُوهُ أي أجيبوا دعوتك لماذا؟ لأن من حق المسلم على أخير المسلم منها إجابة الدعوة حتى ولو كانت على شيء يسير يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت لو أحافر الشاعة حتة كوارع يعني الكوارع الوقت المتبغددة يعني واخت بالك فحتى لو حاجة بسيطة قال لك تعال ان النهاردة عزمك عندي تشرب شوات شاي في البرد اللي احنا فيه اوه معاين لسنا عمل لك ايه كبية عتس تقول يا لها اكلت الملوه واخت بالك اصبح الوقت العتس اكلت الملوه اه من دخل الى بيت العتس في هذه الايام يعني اصبح من الاثرياء ماشي نسأل الله أن يصلح حوالنا وحوال المسلمين مضحكات مبكيات في بلادنا وفي زماننا شيء عجيب تبشروا الناس ببارح بقولك كيلو الرزة يوصل ل 12 جنيه ببارح في جردة الأهرار أخذ بالك ليه بقى عشان لما الرزة يوصل 10 جنيه الحمد لله ما وصلش 12 جنيه بالك الله أصلحنا يا رب وأصلح حوالنا نسأل الله أن يصلح أحوالنا وحوال المسلمين في كل مكان وأن يصلح لنا دنيانا وقبلها يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمنا وإذا أصلح الدين صلح الدنيا أما إذا ظل الناس في إعراض عن الدين وظل بعض الناس في حرب وعداء للدين فوالله لن تصلح الدنيا أبدا ولن تصلح قال وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِبُوهُ وَمَنْ صَلَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا أي أحسن إليكم بإحسان فَكَافِئُوهُ والمعروف اسم جامع للخير أي معروف خدمة خدمة أدخل عليك السرور كان سببا في خير لك سواء لك أو لأولادك فَكَافِئُوهُ أي كافئُوهُ على إحسانه بمثله أو خير منه لأن المكافأة على الإحسان من المروءة ومن الكرم ومن حفظ الجميل بخلاف عدم المكافأة فهي صفات اللئيم البخير وأطبح من ذلك رفض الإحسان بالإساء هذا كان طرق المكافأة على الإحسان بخل ترك المكافأة على الإحسان فيه مذمة فكيف بمقابلة الإحسان بالإسان آه كيف بمقابلة واحد يحسن زي هؤلاء الجهل الهمج الرعاع من هؤلاء الجهل من الشباب الذين يقدحون الآن في أعراض العلماء واحد كان بحثة بحثة عشان يعود تحت رجي الشيك محمد حسان أو غيره بحفة عشان يعمل كده وهو سبب التزامه وسبب الخير اللي هو فيه وتلاقيه بكل بجاحة الآن يسلم منه أعداء الإسلام ولا يسلم منه أهل العلم هذا جحوت هذا عقوق وجحوت فمن عادات أهل الإيمان ومن صفات أهل الإيمان مكافأة الإساءة بالإحسان مش الإحسان بالإحسان لا دي الإساءة بالإحسان ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالذي يحسن فإذا الذي بينك وبينه علىك أنه ولي حميد وطبعا دي من قبع عظيم وما لقاه الذين صبروا مش أي حد يضر على كده وما يلقاه إلا حظ عظيم فكن من أهل البروءة وأهل الإيمان إذا أحسن إليك أحد فأحسن إليك وإذا أساء إليك أحد أحسن إليك عش بهذا المبدأ والله تسلم ويسلم قلبك عش هكذا يقولوا عليك بقى أنت طيب أنت درويش هتتركب الله هو ولي الذين أمان واضح يقول عليك ما يقول دايماً خذ هذا المنج واحد أسألك كن كريماً شهماً ولا تقابله بالإساءة بل دائماً أحسن شوف ربنا أقول لك إيه فإذا الذي بينك وبين عدوك أنه إيه وهو يستغلط نفسه هستغلط نفسه أرحمك بيؤذوك وتعبوك توصلهم هيبقوا خدمين لك في يوم الأيام هيرجع نفسه في يوم الأيام واحد جارك بيأذيك أحسن إليه هيستغلط نفسه في يوم الأيام واستعن بالله إذا اشتد عليه عليك أذاق الأفوض أمري الله. ولا تسع لا تسعش بتقول لك لا ده مفيش الكلام ده الان ده في زمن لا لا لا الدراوشه انت دول لا مولانا ما تنفعش ما فيش طول دي واخد بالك سمها زي ما تسميها اتمسك بمبادئك وباخلاقك مهما تغيرت الازمان وتغيرت احوال الناس حديث النبي سترفع بتعز حديث لا يغض احببت الجماعه يفوت من وهكذا وغيرها الكثير و حديث الرجل الذي اتاه يشكو من احارمه قال لك إن انت كما تقول فكان متشفه من المل ولا زال معك من الله حفيظ عليه ما دمت عليه على ذلك والد والدع الشيخ الحسن خلق الناس بخلق حسن المهم قلنا ما نتنازلش عن مبادئنا لا نتنازل عن مبادئنا ولا عن أخلاقنا مهما فسدت أحوال الناس لأن في بعض الناس مع فساد المجتمع من حوله يتطبع بطباعهم ويقول بكلامهم لك يا عم للشيخ بولودي دروشه احنا عندنا مثل ثاني جميل كن عقربا والا لدغك العقارب وخد بالك تذئب قبل ان تاكلك الذئابه كلام خايف كلام فاضي لا تترك النصوص الشرعيه والاخلاق النبويه مثل هذه الامثال نعم قال ومن صنع إليكم معروفا فكافئه فإن لم تجده طيب افرض أنت ما قدرتش رد الإحسان مش مقتورة هو راجل عمل معك إحسان وجميلة كبيرة فأنت مش قدرت ردها فشعرت بالتقصير فأمامك بابا الباب الأول فدعو له كلمة فدعو له أي بالغ في الدعاء له ابزل جهدك في أن تدعو له كأنك شعرت بالتقصير فجعلت مكافأته على الرب الجليل لما عجزت أنت كذلك بتقول يا رب كفه يا رب تولى مكافأته عني فتدعو له واحد صنع إليك جميل وأعظم جميل من كان سببا في هدايتك إذا كان لو واحد عمل معك خدمة دنيوية بتشلاله جميله في الدماغه أما الواحد كان سبب في انقذك من الضلل الهدى من النار إلى الجنة فهذا أعظم إحسان وأعظم نفع ولذلك الدعاء لمشايخنا وعلمائنا هذا من الدين هذا من الإحسان هذا من المكافأة هذا من المرؤة هذا من الشهامة أما سب العلماء والوقوع في أعراضهم فهذا دليل على دلاءة النفس وعلى جهود الإحسان قال فادعوا له أي بالغوا في الدعاء له واشتهدوا في ذلك قال حتى تروا أنكم قد كفاتوا تروا تقرأ بالضم وبالفتح تروا وتروا فإذا كانت بالضم فمعناها تظنوا حتى تظن أنك قد كفات وإذا قرأت بالفتح فمعناها العلم وهذا ما تدل عليه الرواية الأخرى حتى تعلموا انكم قد كافئتموه حتى تعلموا قد ايه ومن هذا أن تقول له جزاك الله خيرا ففي الحديث الصحيح في سنن الترمذي وصحه الالباني اكتب هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع من صنع إليه معروف منصون عليه معروف فقال لفاعله اللي فعل معاك المعروف اللي فعل فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء فقد ابلغ في الثناء منصون عليه معروف فقل لفاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء مع الإجمال الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بخصالة عظيمة فيها تعظيم حق الله سبحانه وتعالى بإعطاء من سأل به وإعادة من استعاذ به وتعظيم لحق المؤمن من إجابة دعوته ومكافاته على إحسانه بمثل أو أحسن منه مع القدرة وما عدم القدرة بإحالة مكافاته إلى الله بطلب الخير له منه أو بالدعاء له أو بقولك جزاك الله خير مناسبة الحديث في الباب أن فيه الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رد قلنا لفا تفصيل إن الأصل أن تجيبه لكن إذا كان في محرم أو وسيل إلى محرم أو كان فيه ضر عليك أو مشقة عليك أو في غير مقدورك فعند ذلك قل له قولا معروفا ما يستفاد من الحديث واحد أنه لا يرد من سأل بالله إجلالا لله وتعظيما له 2 ان من استعاذ بالله وجبت اعاذته ودفع الشر عنه 3 مشروعيه اجابه دعوه المسلم لوليمه او غيرها على التفصيل الذي ذكرناه متى تجب متى تستحب ومتى تمنع إذا كان ثم ايه إذا كان في ايه منكر 4 مشروعيه المحسن عند القدرة 5 مشروعيه دعاء المحسن عند العجز عن مكافاته نقف عند هذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعل أياكم بما قلنا وبما سمعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهدوا الليلة إلا أنت استغفرك وتوليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته